الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله هيه هدى للمتقين